تظنون اليهم بالموده وانا أعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يثل منكم فقد ضل سواه السبيل ايوك سانيبا ورتاني يا نوال دجمناني من ودجمناني خوتان ما كان دوستي جاني بجاني لكاتك دا خوشويستي ختانين بو در در برن براسي اوان بيبا وريجبون بو الى لا ين خدا و بوتان هاتوا هاتوان او انا اي وش در دكن لمكا لبروي كبا ورد هينن بخ خداي پروردگارتان امام بجوابكن اقار يوا درت چون بوتيك وشان ل بيناوي منو بد سناني الرزامن دي مندا بني هاني خوشويستي ختانين بيدگينن لکاتک ده من اگه دارم با ویشار تانه تو او با وشی که آشکراتان کرده او و کاری واب کات او براسی رباسی راستی ون کرده. ای اذقفون لكم اعداء او ویبسطون ایکم ایده وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا, وودوا لَوْ تَكْفُرُونَ حرکاتك خدا بكويت دستو بوتان خوش بو خواستوا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير خزمان رولا تان هرجيز فرياتان ناكاون تنكال الروجي قيامدا ليكتان جادكاتوا براستي خدا بناي بوكارو كردوي كديكن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 دوای صلاه بانگواز ایم برین لا ایو لوشتان شي کلجاتي خدا داي پرستن ایم باورمان بو جینو ايني ايو نيا اي تر دج مناي تي رقاب راتي بر بابوا تا او كاتي كبا ور بخ خدا تاكو تن هادين جقال لو بليني ابراهيم داي باوچي وتي بي گماندا خوش بوند بود كم د صلاتي خدا شم اگر كارسات يكد بسر بهينيت ان جا وتي پروژدگاره. هرپشت من با تو بستو او. هر بولای توش قراری نتوه. سرن زامیش. هر بولای تویا. ربنا لا تجعلنا فتنه للذین كفروا واغفر لنا ربنا. انك انت العزيز الحكيم. پروژدگاره. ممکن که ب ما یکم رایبو آوانی بی وربون. ليش مان خوش بابا پروردگار مان براستي هر تو خدايشي بالا دستو دانايت لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرج الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد براسي لسرقوزش توجياني ابراهيم و اواندا نمونو پیشنجي چاك هيا بو اوی تاویان لبكن بو او کسي كا آواتو امید رزامن دي خدايو للروش دوائی ده ترسيتو حسابي بودا کاد جا اوشي کا پشت هل دکاتو شوين ربازي اوان ناکوید او بابزانت خوي زرر دکات چون کا خدا هر خوي بي نیازو شایستي هم و جور سپاسي که عَسَ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّهُ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نزيك خدا خوشوستی و سوز برپاوکات لنيوان ايو اواندا اوان دا که دجمنایتی لوانو هنده چان باور بهنن همیشه خدا بدا صلاة هرأو خدا مهربانا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان ولم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين دل نیاش خدا قد غی آوتان لی آکاد ک تاگ رفتاری و داد پرو ویب کن لگلو کسان دا ذن جان دژ نکردونو دژایی خدا داد پرورانی خوش دبید. اینما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا وظاهروا عَلَى إخْرَاجِكُمْ أن تولوهم ومن يتولهم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ خدا أوتان لواني بربا دجي دريان وشي بشتوانيان ليبكاتو خوشي بوين جاء آوانا هرستن كارن يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن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 ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم ايواني باور كتك آفرت ايمان داره كان كوزده كان وديان بولاتان تاقيان بکنه و باورده پرساريان لبكن سبارت با كوزو هوي حات نكيان خدا آقا داره با ايمانه كيان جاگر زانيتان باوردارن اواميان جرنو بولای مرده بباورده كان يان نا ام آفرتان حلالي او بباورانن نا او بباورانش حلالن با ام آفرت ايمان او ماره ی مرد کافر کانیان خارجیان کردوه بیان بچرنوها ایترهیت رخنیه چیش لسرطان نیه او آفرتانم ماره بکن کاتیج ماره یان بدنه آفرتانی کافر مهل نو ولای خودان و تا ماره یان مکن ای اگر مصرفیکتان کردوه ل آفرت ی چی کافر دا داوای بکنوه اوانیش اگر مصرفیکان کردوه ل آفرت ی چی ایمان دارد با داوای بکنوه. ا او حكم خدايا كخوي فرمال روايدك هذا لا نيوان تاندا خداي غورش هميشه زانا ودانايا وان فاتكم شيء من ازواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي خواعد یتشگیا هندگ لحه سراندان گران و بونو کافران لوا دواد جنگل نوان ای و کافران دا بر پابو سرکوت بسریان دا ولد اسکوتی او جنگا زری او ایمان دارن نببجرن که خیزان لو خدا یا بترسن که ای وهمی شب روادارن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 ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم أيحي يا غمبر كاتك أفرتاني دار هاتن بولاتو بي بي كا هیت جار هاولیگ با خدا بریار ندن، دزی نکن، زینا نکن، رولکانی خویان نکو جن، هیت جار بختانیگ نکن، لنیوان دستو پی خویان دا، واتا دور پریز بن لهمو جور خیانتی فرمان بردارد بن لهمو چاکیگ داو یاخی نبن لید، جا اوت تو پیمانیان لقلب لگل ببستو، لخدا داوای لخوشبونیان بابکا، چون که براستی خدا لخوشبو مهربانا،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 بقمان اوانا نا اميدو به هوابون لپاداشتي قيامت هروكو كافران نا اميد بون لقرانوي نشتجيكاني گرستان.